أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرن نفسي إن النفس الأمورة بسوء إلا ما رحم ربه إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به استخلص لنفسي فلما أكلمه قال إنك اليوم لدينا مكين آمين وَأَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ شَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَداخَلُوا عَلَيْهِ ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخي لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعة في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخوانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أميتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعه وجدوا بضاعة ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعة ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفز أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال نرسله معكم حتى تؤتوني منفقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاطبكم فلما آتوا منفقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد واذخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلتم عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوه ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أكثر النَّاسِ سَلاَ يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْا إِلَيْهَا خَنَقَ لَئِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَزَ مِنْ جِهَازِهِ جَعَلَ سِقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ إِذْ نَادَى أَنَيْتَهَا الْعِيرُ إنكم قالوا اقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سوا الملك ولمن جاء به حمل بعير ونبي زعيم قالوا تالله ان قد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فما جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأمعيتهم قبل معاء أخيه ثم استخرجها من معاء أخيه كذلك كذنان ليوسف ما كان ليأخذ أخوه دين الملك إلا يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفق كل ذي علم عليم قالوا يسرق فقد سرق أخو له قبل فسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله اعلم بما تفسون قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ حدا مكانه اننا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعا عنده ان اذا لظالمون فلما استغيثوا منه قال كبيرهما لم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم ماثقاً من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي يا أبي يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرقوا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 وتبلى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عينهم من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرذا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو مبثي وحزني إلى الله وأعلم, وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف ماءه ولا تيأسوا من روح الله انه لا تيأسوا من روح الله الا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجينا وجينا بمضاعات مسجات فوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين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 يغفر الله لكم ووارحم الراحمين اذهبوا بقميسي هذا فالقوه على وجه أبي يأتي بسيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فسلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا لو أن تفندون قالت الله إنك لفي ضلالك القديم فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بسيرا قال لما قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا لا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف استغفر لك ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسفا وإليه أبوه وقال ادخلوا مصري شاء الله آمنين ورفع أبوه على العرش وخروا له سجدا فقال يا أبت هذا تأوين رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزل شيطان بيني النزغ شيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأوين الأحاضف فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب النوحي وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون فَمَا أكثر يَعْبَدُ إِلَّا هَوَاهُ وَإِنَّهُ لَذُو ذَنْبٍ عَلَىٰ يُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَثِيرٌ مِّنْ آيَاتِ رَبِّكَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ فَمَا يُؤْمِنُ أكثر من الله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى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 لقد كان في قصصهم عبرة ليورين الباب ما كان حديثا يفترى ولكن ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقومي يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ا لف لم ير والذي أُنزِل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون اللهم الذي رفع السماوات بغير عمده ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي منهارا ومن كل جَعَلَ جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في العكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن عجب فعجبوا قولهم أيذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار فهم فيها خالدون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 الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ أرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول وما جار به ومن هو مستخف من ليل وصارب من نهار له معقبات من بين يديه ومن خلف يحفظونه من أمر الله إِنَّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ الله بقوما سوء فلا مردا له وما لهم من مِنْ من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشي السحاب الثقال ويسمع الرعد من حمدي والملائكه من من يشاء في الله وهو شديد المحال له دارة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسة كفيه إلى الماء ليبلغ وفاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ظلال وللله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَتَّخَذُونَ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شيء وهو الواحد أنزل من السماء ماء فسانت أودية مقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقذون عليه في النار ابتغاء حلية له زبد مثه كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيبكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ فَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ الذين ينفون بعهد الله ولا ينقذون الميثاق والذين يسلون ما أمر الله بأن يوسل ويخشون ربه ويخافون سوء الحساب والذين سبروا ابتغاء وجه ربه ويقاموا الصلاة وعفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جناة عذري يدخلونها وما صلح من آبائه وأزواجه وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم مما صبرتم فنيع مقبل الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يُسل به أن يُسل ويفسدون في الأرض ولاك لهم اللعنة ولبسوء الدار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 الذين عملوا عمل الصالحات توبا لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي يوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمة قل هو رب لا إله إلاه عليه توكلت وإليه متاب. وَلَمَّا أَنَّ قُرْآنًا سُيرَتْ بِالْجِبَالِ وَأَن قُتِّعَ عَبَّي الْأَرْضَ وَكُلِّ مَا بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّمْ يَشَاءُ اللَّهُ لهذا الناس وَلَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزِرُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُسْيِئُ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى حَتَّى يأتي وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ولقد استنزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا للشركاء تسموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زينا للذين كفروا مكر وسدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاضم لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشاق فما لهم من الله من مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها لنهار كلها دائم وظلها تلك عقبا الذين اتقوا وعقبا الكافرين النار والذين آتينهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من يكر بعضه قرينا ما أمرتنا عبده الله ولا أشرك به إلي أدعو, و... أدعو وإلهي مأبا فكذلك أنزلنا حكم العربية ولين تبعته وبعد ما جاءك من العلم مالك من الله من وليه ولا وق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وما كان لرسول أن يأتي براية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحصاب أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحصاب لَقَدْ مَكَرَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ الْجَمِيعَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقِبَ نَارٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَمُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وبيل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولاك في ضلال بعيد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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ آلِفٍ عَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ النِّسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَنْ شَ وقال موسى إن تكفروا أنت وما في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتيكم نبع الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أرسلتم به بِهِ وإنا, وَإِنَّا لَفِي شَكٍ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبًا قالت رسول ما في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخرككم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا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 فما لنا ألا نتمكن عن الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرن على ما ذيتمون وعلى الله فلا تمكن المتمكنون وقال الذين كفروا لرسلهم لا نخرج أنكم لا نخرج أنكم من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لا الظالمين ولا الأرض من بعدهم ذلك لما خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميد ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماض اشتدت به الريح في يوم عاصف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 وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لك تبعا فلا تنغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لا هديناكم سواء علينا أجزعنا أم سبرنا مالنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعذا الحق ووعدتكم فأخلفتكم فما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمشرككم وما أنتم بمشركي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب عليين وَأُنْذِرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّةٌ فِيهَا سَلَامٌ أَلَمْ تَرَ كِيفَ ذَرَبَنَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَثْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُتِيِّكُ لَهَا كُلَّ حِين بإذن ربها. بإذن ربها ويضرم الله الأنصال للناس العلم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثامن في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم ترين الذين بدلوا نعمة الله كفراً وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله قل فإن مسيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا ويقيموا الصلاة ومما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 وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ وَايْتَعِدُّونَ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحُسُّوها إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا رب إنه ناضلن كثيرا من الناس فما تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكأت من ذرية بواب غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفيدة من الناس تأوي إليه وارزقهم يَرْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ عَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي الْكِبَرَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ ربنا هو تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فلا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار مطيعين مقرعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدة هواء وَهذِهِ النَّاسِ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ وَهذِهِ النَّاسِ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِيرَنَا إِلَى أَجْلٍ قَرِيبٍ نُجِيبُ دَعوَتِكَ وَاتَّبِعُ الرُّسُلَ أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ما لكم من زوال. فَسَكَنتُ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ وَقَالُوا مَكْرُهُمْ مَكْرُهٌ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُمَ تَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار وترى المجرمين يوميذ مقرنين في الأصفاب سرابلهم من قتران وتغشى وجوههم النار لأزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس وليوذروا وليؤذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو صدق الله العظيم سجدور